أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد داب الله على النبي والمهاجرين والأنصير الذين اتبعوا والأن من صير الذين تبعوه في ساعة المسرّة، الذين تبعوه في ساعة المسرّة من بعد ما كان تزير من بعد ما كان تَبَعَ عَلَيْهِم إِنَّهُ بِالْمَرْقُفِ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم, أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئا وَلَا يطؤون موطئا يغ ولا ينالون من عدو نيلا ولا من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع وأجر المحسنين. ولا ينشقون نفقة صغيرة ولا كبيرا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم يا الله وأحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لفرقه منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفير, الذين يلونكم من الكفير وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزادتهم عمر إلى رجسهم فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون يَدْنُونَ فِي كُلّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أنزل السورة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 جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم وَلَوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ, توكل عليه تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم